Tafiz surah al Artinya hari kiamat Terdiri dari 52 ayat Bismillahirrahmanirrahim Al-Haqqah Mal-Haqqah وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام وثمانية أيام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاويا فهل ترى لهم من بَأَنَّ قِيَامَ وَجَاءَ فِرَاوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُكْتَفِي كَتَبَ الْخَطِيَ فَعَصَى رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَ الرَّبِيَا إِنَّ لَمَّا ظَلَمْنَا أُحَمِلْنَاكُمْ فِي الجارية لنجعلها لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعْيَاهَا أُذُنٌ وَعَيْنٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فدكتا تَمْتًا وَاحِدًا فيومئذ وقعت الواكعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيا فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقولها أمقرأوا كتابيا إني ظننت أني ملاك حسابيا فهو في عيشة راضيا في جنة عاليا قطوفها دانيا Któreś używają dziecięce, bima są w tej chwili w stanie zabijać się, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَةً وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَةً يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَادِيَةً مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَةً هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةً خذوه اصبحت ثم الجحيم يكون ثم في سلسلة يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك وَلَا يحد على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا ياكله الا الخاطئ فَلَا أُقَسِّمُ بِمَا تبصرون وَمَا لَا تُبَصِّرُونَ إِنَّهُ لقول رَسُولٍ كريم وَمَا هُوَ بقول شَاعِرٍ قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهل قل لَمَّا تذكرون تَنزِلُ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَوْ أنتَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقاويل لَأَخَذْنَا مِنْهُ باليمين ثم لقطعنا منه الْوَتِينَ فما منكم من أَحَدٍ عنه حاجزين وَإِنَّهُ لتذكرة للمتكين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 Binkal Azim.